ثَمُودَ فَأَهْلَكُوهُ بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلَكُوهُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُصُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صرا كأن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 وعملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة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 124. وقلوا بِمَا هنيئا بما أسلفتم في الأيام مَنْ 125. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي 126. ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعوا نذرا فاسلكوا إن 119. وليه كان لا يؤمن بالله العظيم 110. ولا يحب على طعام المسكين 111. فليس له اليوم هاهنا حميم 112. ولا طعام إلا من غسلين 113. لا يأكله إلا الخاطئون 114.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 أَو لَئِن تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْ قُرًى مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجزين وَإِهُ لَ تَذكَِةُ للِمُتَّقين وَإِنَّا لَنالَمُ أنَّ مِنكُم مُكَذذبين وَإَِّهُ لَ حَصرَةُ النلَكَافِرين وَإَِّهُ لَحقَبُّ القين فَسَب باسم ربك العظيم